هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به بي شهيدا بيني وبينكم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 119. وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 110. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون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 في ویل کم اتائی دان جلتی فَيَقولُ مَا هذا إِلاا أَسَطُ الأووَلين أُنَا كََّذينَ حَّلَّ قُولُ فِي أُمَ مِ قَد خَالَتْ مِنْ قَبِل مِنَجِِّ وَإِنس إِهُم كَُوا خاسِدين وَلِنْكُل مِن دَرجاتُم مَِّا عملِلون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 تستكبرون في الأرض بير الحّ و بما قنت